اجهل حقيقه انشغالك المستمر عني حتى صرت اترقب اوقات فراغك الممتلئه بهم والخاليه تماما مني ومن بعيد اظل اراقبك وانا امثل دور المنشغل بكذبه واتقانه امام الجميع لينتهي يومي وانا لا ازال انتظرك موجع ذاك الاهمال منك حتى كاس احتياجي لك امتلا مرات عده وبعدد مرات امتلاءه سكبته انت في طرقات لا مبالاه ولا ازال انتظرك تغيرت كثيرا حتى جعلتني اظمأ كاشتياق فاقلب رسائلك القديمه وارتوي من فحواها ذكرياتنا الماضيه وبعضا من امل عودتك في كل غيهب من لياليك الموحشه ولا ازال انتظرك ترهقني غيباتك المتكدره حتى جعلتني ارضخ لها لاتمنى ابسط الاشياء منك كسماع لانفاسك دون حديث هي وحدها كفيله بان تجعل نبضاتي تضرب وبالرغم من ذلك لا ازال انتظرك يا انت انشغلت دائما واهملت كثيرا وتغيرت وغبت مرارا ولا يزال في من الصبر الى الحد الذي يجعلني ابكيك بلا صوت بلا دموع ربما لان فكره فقدك توجعني فقط اخبرني ما عانيته انا من اجلك هل يستحق انتظاري لك بعدها ام اواسي نفسي بمراره الدمع وارحل قلم ساره الحملي